بسم الله الرحمن الرحيم صدى بن الخطاب الإنتاج والتوزيع بالدمان تقدم الرقية الشرعية وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا لفضيلة الشيخ مشاري راشد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نعبد وإياك نفتعين إهدنا الصراط المتقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم <الإسلامي> ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان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 ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان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 لين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لما اشتروا ما لهم في الاخره من خسر ولا بئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان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 وَماَا يُعَِّمَان مْ أَحَدٍ حتىََّ يَقُول إَِّ مَا نَحْنُ فِثْنَةُ فَلَا تَكفُ فَييتَعَلَونَ مِنْهُ مَا ماَا يُفَلِّقُونَ بِن بَيين المَضوعِ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 قَالُوا بِئْسَ مَا شَرَوُا بِهِ اَنفُسَهُم لَو كَانُوا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سليمان.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 وَلَبِثَ السَّمَاءَ شَرَابَهُ أَن فَتَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ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 أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان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 وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فثنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه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 وَلَا بَأْسَ مَا شَرِبُوا بِهِ إِنْ فَتَاهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى ملك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 وَلَبِثَ السَّمَاءَ شَرَبُهِي أَن فُسُهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ صَالِحٍ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنْ إنما نحن فثنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله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 ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم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 وسع كرسيه السماوات والأرض وَلَا يؤدو حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم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 وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ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 فسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير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 وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَثَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَثَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنَّ تِيْنَا أَوْ أَفْطَأْنَا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 انْتَ مَوْلَانَا فَنَصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِفْ لَامْ مِيمَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ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 সিলিয়া ই الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار بسم الله الرحمن الرحيم جهد الله أنه لا إلا هو والملائكة وأولو العلم طائما بالقفق لا إله إلا هو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذي كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا وَهُمْ فِي ضَيْقٍ يَذُوقُ الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حكيما ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نار سوف نصليهم نار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلدا غيرها ليدوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نار سوف نصليهم نار كلما نظجت جلودهم بدلناهم جلدا غيراما يردون يذوقون العذاب ان الله كان عزيزا حكيما إ الذيينَ كَفَو بِآياتنَا سَوفَ نُصْلهِ الن ر صَوفَ نُصْلين وَ كلُ مَا نَضجَت جُلوتُ بَدًا النامُ جُلودًا وَيرَنا لَذُوق الععَذاابَ إِ اللهامَكَانَ انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا وَإِذَا نَضِجَتْ غَيْرَ ذَلِكَ يَذُوقُونَ الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ إَِّذينَ كَفَو بِآياتاتِناَا شَوْفَ نُصمهِ الن راب سَوْفَ نُصْلم وَن كُ مَا نَظلْجَت جُلوتُم بَدًا النامُ جُلودًَا وَيرَناغ يَذُوقُ الععَذا إِ اللهََّكَانَ عزيذًا انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا وَإِذَا هُمْ يَذُوقُونَ الْعَذَابَ إِنَّ الله كان عزيزا حكيما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 إِهُ مَيْ يُشْرك بالِالَّهِ فَفَدحَر وَمَ اللهَّهُ عَلَيْجَنَّ تَمَأْوَ وَمَأوَام النار وَنَاِ الظَّالنينَ مِنْ أَصَ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 وَأُمُّ مُوسَى ضِيقَةٌ كَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ أُمُّهُ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ نُرِيَنَّ أن مَا يَفْسُقُونَ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء السحرة قال لهم موسى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 ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى قال بل أنقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من فحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تقف إنك أنت الأعلى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 بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم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 بسم الله الرحمن الرحيم فألقى موسى عطاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين মোসহ বিস্মিল্লিহী নিন ইউ বিসিলহী علي চুয়ূ وَاللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالصَّفَّاتِ قَفَّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجَرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٍ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبَّهِ شارق اننا زينا السماء الدنيا بزينه للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يتمعون الى الملائئ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساقب بسم الله الرحمن الرحيم إن شجرة الزطوم طعام الأثير فالمهر يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى ثواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم চলাহদ তুম গন্তল মু يسبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور معين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَ الثَّالِثَةَ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم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 قَالُوا مَنَ اِنْ سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى اِنَّا مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ يَهْدِي الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم খুম আয়ুজিত খুম না দিন أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ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 إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ يَغْفِرْ لَكُمْ بِكُمْ وَيَجِدْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَن لَّا يَجِدِ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَمْرٌ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ কফ ইন জিঙ্গ পূর্ব কালো সিটু ফল পুবলৌ ইন পৌমি سَابًَا أُذِلَ مِ بم سَاف إِ سَمِعنَا كتَابًَا أُذِلَ مِن بِمُ سَامُ فَِّقَ لِمَا بَْنَ يَدَ يهدي إلَ الحَّ يهدي إلَ الحَقّ وَإلَ قَرثٍ تتيم يا قومنا اجيبوا داعي الله اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من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 ضيفا فضلوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا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 هو الله الخالق البارئ المطور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم أحِيَ إلََ أَنَّ مُستَمَعانَ صَر مِ الجِّ فَقَاُ إِ سَمِعنَّ قُلْآ النجَدَال يَهديِي إلَ مُشْدِ فَآمَن الن بِ وَلَن مُشْرِكَ بِرَبْدِنَا أَحَد وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا نَزَّلَ صَاحِبَتَهُ وَلَا وَلَدَا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطَا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللهِ كَذِبًا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 أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافر لَا أَنعَابِدُ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 لم يلد ولم يولد ولم يكون له كفوا أحد قل هو الله أحد الله اصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله اصمد لم يلد ولم يولد ولن يكن له كفوا أحد كله هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كله هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد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 وَمِ شَّ غاسِقٍ إذَا وَقَدَ وَمِنْ شَدٍّ الثَّسَاتِ في العُقَادَ وَمِنْ شَّ حاسِ بٍ إذَا حَسَذَ قُلْ الأأَعودُ بَِّفَلَقَ مِن شَذّ مَا قَلَقَ وَمِن شَِّ غاسِثٍ إذَا وَقَدَ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 وَمِنْ شَجٍّ السَّساتِ ف الْعُوقَدَ وَمِنْ شَدِّ حاسِ بٍ إذَا حَسَذَ بِسمْمِ اللهِ الرحمانِ হ্যাঁ <m> ইলা من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدوده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 كما له وولد ولولا اذ دخلت جنة كقلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان تراني انا اقل من كما له ولولا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 بِاللَّهِ إِن تَرْنِي أَن أَقِلَّ مِنْ كَمَالٍ وَوَلَدًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وإن يكاد الذين كفروا ليضلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر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 وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُظْلِقُونَكَ بِأَبْطَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وإن يكاد الذين كفروا পৌন কবে আদো রিম্লি কু নহু নু ও ন وما هو খুলে ذكر للعالمين কিন ক পৌল উজ্লি পৌন কবে আদো لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليبلقونك بأبطارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليذلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين